وَقَضَنَ إلَ بَنِي إصر لَ فِيكِتَابِ لَ تُفْسِدٌَّ فيِي الأأَرضمَ الراتَين لَُفْسِدٌَّ فيِي الأرضِمَ الراتَينِ وَلَ تَعَلَّعَلُوَ كَبرا فَإِذاَا جَ أَعْدُ لهُ مَا بَعَثنَا عليكم عبادا وَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 إِن أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفُسِكُم وَإِن أَسَأتم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَيَّرُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إنِ هذا القُرآانَ يَهدي للَِّهِي أَقوَمُ وَبَِّرُ المُؤمننين وَُبَِّر المُؤمننين الذيينَ يَعمدُونَ الصَّالِحَاتِ أَدَّ لَهُ أَجرًا كَب وَأَن الذيينَ لا يُمنِنونَ بِالآخِرَةِ عددَناَ لَهُم عذاابًا أليمَا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 وَجَعَلْنَا آيَةً لَّهَارِمٍ بَصِيرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ